حلمك ولازم تجيبه اوعى بحياتك تسيبه ربك بيرزق عبيده وكله هياخد نصيبه حلمك ولازم تجيبه اوعى بحياتك تسيبه ربك بيرزق عبيده كله هياخد نصيبه فكرنا في حاجه ده شمل هقولك عليها دلوقتي من فتره قعدنا نفكر بعمل حاجه تكبر الراب الشعبي ده اكتر علشان حالتك تتهور فضلنا نلف وندور مع حد معانا يغير سكه مجال بحاله وقولنا يلا تعالوا سكه مجال بحاله من هنا جات الفكره ان احنا نجيب كذا فرقه ونعمل جوت وننسى بقى اللي فات بتجيبه اوعى حياتك اوعى حياتك تسيبه ربك بيرزق عبيده وكله هياخد نصيبه القديمه مع الأغاني الجديده وانت جنهم بيتنا وكلنا مننا بعض الراب الشعبي خلنا الناس كلها تفهم معانا مزيكا فقير عالميه طلع من حته شعبيه مزيكا فقير عالميه طالعه من حته شعبيه مطلوب منكم تبقوا ايد واحدة عشان المهرجان عايش شدة ولسه فاضل بس تكه والمهرجان ياخد سكة انا كمل مش فوهم مين الأول هي سنت حياة لازم نتعب فيها شوي حلمكوا لازم حياتك تسيبه. ربك بيرزق عبيده وكله هياخد نصيبه. حلمك ولازم تجيبه. حياتك تسيبه. ربك بيرزق عبيده كله هياخد نصيبه.